أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما وما أدراك ما الحاقة ثبى الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاعية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام, وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفيات والمؤتفيات بالخاطية فصو رسول ربهم فأخذهم أخذة الرامية إن لم ما الماء حمل أملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية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 أحمد عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أُوتي كتابه بيمينه فيقول فيقولها قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة رمضية في جنة عالية حطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا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 كَعْلِسُ الْقَانِيَة خُذُوهُ فَغُلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَة ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ بِرَاعِ فَسْنُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ لا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حبيب ودا